بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه واله صلاة دائمة بدوامك يا الله تتنامى بعلمك وفضلك ولا انتهاء لها الا باذنك صلاة ترضيك ثم ترضيه وترضى بها عنا يا كريم اللهم يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي عنه أحد يا سند من ليس له سند نسألك باسمك الذي إذا دعيت به على مغاليق السماوات للفتح فتحت افتح علينا أبواب الخيرات كلها نسألك يا الله باسمك الذي إذا دعيت به على مغاليق الأرض للفرج انفرجت فرج ونفس علينا كروبنا وضائقاتنا نسألك يا الله باسمك الذي إذا دعيت به على أبواب العسر لليسر تيسرت يسر علينا ما تعسر من أمورنا من لذلنا غيرك يا عزيز من لضعفنا غيرك يا قوي من لفقرنا غيرك يا غني احمنا بحماية كفاية حقيقة حرز أماني بسم الله وأذخنا يا أول يا آخر بمكنون غيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأسبل علينا يا حليم يا ستار كنف ستر حجاب واعتصم بحب الله اللهم إننا نعوذ بك وبعظمة ذاتك التي لا نهاية لها والتي لا يعلمها سواك ونعوذ باسمك العظيم الأعظم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 ياك نعبد وإياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 وأنفقوا مما غزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الداو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 فَنِعْمَ عُقُوبَ الدَّاغُ الله, الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا Vielen um.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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة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 Allah Amen. Amen. akbar. Amen. Allah, Amen. Amen. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا Allah Allah